إ ذ ن نتواصل معكم مسرين العزاء في حديث الناس و حديثنا حول الطب البديل أ و العلاج بالطب البديل و تساؤلات نطرحها ا ل آ ن و ربما أ ي ض ا ن أ خ ذ حديث متخصص يجيب على معظم هذه التساؤلات من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ط ب ي ة من الشق الطبي فيما يتعلق بممارسه الطب البديل لماذا ي ل ج أ الناس إ ل ى هذا النوع من العلاج و لماذا لا يتم إ ن ش ا ء مراكز ابحاث م خ ت ص ة بعلاجات الطب البديل من اعشاب و غيره ا ولماذا لا يتم ا س ت ق د ا م المعالجين بالطب البديل و ت أ ه ي ل ه م وتوفير عيادات خاصه ة ب م ماذا واخيرا ر عن ت ج بهم المرضى الذين لجوا الى الطب البديل وكيف كانت النتائج الان العزيزان كثيرا بضيفنا الكريم الاستاذ الدكتور سليمان النجاشي استشاري الولادة والعقوم واطفال النبيب مسلمين سليمان رحب بروفيسور وكيف ل وسهلا بك يا ا حياة كمان ن بروفيسور يعني لعل الحديث حول الطب البديل والعلاج ب ا ل ع ش ا ب وغيرها وحتى ب ا ل ح ج ا م ة كما كانت كان ت معنا احد الاخوه قبل قليله حدثنا عن انه تم علاجه من ص د ا ع النصفي أو من الشقيقة عن طريق ا ل ح ج ا م ة ل ثلاثه مرات على مدى ث ل ا ث أ ش ه ر وبالتالي الاسوار التي ن ب د أ فيها دكتور من خلال تجربتكم يعني لماذا ي ل ج أ البعض إ ل ى الطب البديل بعد أ ن يمر بالعلاج الكيميائي ومن ر بالعلاج ع طريق والمراكز المستشفيات الصحية ومن ثم ي ل ج أ إ ل ى الطب البديل قبل كل شيء أ و ل شيء أ ش ك ر ل ذ ا ع ه الرياض اتاحت الفرصه ان ناقش هذا الموضوع الحيوي والمهم وهو مهم من ثلاث نواحي ا ل ن ا ح ي ة ا ل أ و ل ى هو خ ط و ر ة الاعشاب و ا ل أ و ل الادويه ا ل ع ش ب ي ة ثانيا خ ط و ر ة العاملين في هذه المجالات ثالثا ا ل إ س ر ا ف في استعمال هذه الطرق ل ا ل ا ج ا ب ة لسؤالك دائما الغريق يحاول يتشبث ب أ ي ط ر ي ق ة ف إ ذ ا ما استطاع او شفي من جهه سيروح ل ل ج ه ة ا ل أ خ ر ى وهذا هو الوضع المرير الذي نراه بين مرضانا مثلا مجال العطر في لو إ ذ ا ا ل م ر ي ض ة حاولت في مركز الماء ولم, ولم توفق تذهب إ ل ى ع د ة طرق منها ومنها الاعشاب و الناس العاملين في هذه المجالات ومنها زي ما ذكر ت أو ذكر ا ل أ خ ا ل ح ج ا م ة ك ي يا اخي أ ن ا استغرب ي ع ن ا ك ناس متعلمين نا يعني رجال ونساء ي ب و ن ل ل ح ج ا م ة و بعض ه النسوان ا تقول ان ت س و ت لها ا ل ح ج ا م ة تقول والله انت عندي تكيس في المبايض كيف يعني شخصتي التكيس المبايض م ن ح ج ا م ة الظهر ولا ان ع ن د و انسداد ل ل ه في ا ل أ ن ا ب ي ب يا اخي احنا الواحد الواحد ا ل ل ا ث ه واربعين سنه ة حما ن سواء اشاعات الصبغه لا اعرف انها ا ن ب دي مشهوده او م س و ح ه وكيف انت بس عن طريق الحجابه م في المؤسف و و و ض ع ا ل م في الموضوع ان كثير من الناس يظن ان الاعشاب انها س ل ي م ة م ي ة في ا ل م ي ة أ خ ي م ا ف ي شيء على وجه الارض له فوائد وليس له مضار كل شيء على وجه ا ل ا لهم مضار و م ت ا ب و إ ح ن ا ك أ ط ب ا ء لما نحاول نعالج أ ي شخص نشوف ا ل د و ا ء اكثر أيه أ ضرر او اكثر نفس إ ذ ا كان أ ك ث ر نفس استعملناه واذا كان أ ك ث ر ضرر ما استعملناه فهم يرون أ ن الاعشاب أنها كلها, كلها فوائد و ل ل أ س ف تجد ان صيدلياتنا ا ل آ ن م ل ي ئ ة ب ا ل أ د و ي ه ا ل م غ ش و ش ة و أ ن ا اليوم كنت أ ق ر أ في احد الصحف م ن ظ م ة ا ل ص ح ة العالميه ة ت عشره في المئه من ا ل ا د و ي ة في العالم مغشوشه وكيف عاد عندنا بسرية بسرية بسرية ب ب ب ب يعني يعني هذه م س ؤ و ل ي ة منعم الدكتور مسؤوليه منعم الدكتور ر ي ف ب ا ا ع هذه ل د ي بالصيدلية ة م ف و توقف ض أنها يعني يعني مسؤوليه ا و م ع ذلك ستباع و أ ن ا ل ل م ث الدكتور أ و ي العشبية ة هذه م ب ا عليها ا ل ف و حتى ا ل ج ر ع ة ماهي م ك ت و ب ة يقول ا س أ ل طبيبك كيف يا اخي هذا ان مثلا ب أت... أت... ا ل ن س ب ة للطب للا... للا... البديل هذا موجود في دول العالم م ت ق د م في اوروبا وفي درسونهم ا ل ج ا م ع ة كعلم يدرس ك ع ل م كعلم نعم وبعدين يا اخي الاعشاب في ط ي د ل ي ا ت ص ن ع هذه الاعشاب و وبع... وم... م ع ق م ة و ب ا ل م ل ي ج ر ا م يعني ا ل ج ر ع ة مكتوب ع ل ى ا ل ف ا ئ د ة و ا ل م ض ر ة انا لا كل شيء غادي ومن الذي يبيع الكلب الاطارين تحديدا انه اذا من ا العطارين ا لا ا ل انا ما مثل اشبت شبع البلد ع ي فشل كلوي وكبد مثل وكبد البلد انا ما اقول إنها كلها من العشاب نعم عندنا امراض السكر عالية. عندنا مرض الضغط أ... لكن ا ل ا ش ش ا ب لها الدور الكبير و ب ق و ل لك عن ق ص ة احد ا ل ا ن س ا ء التي و ف ل ت قبل سنتين او ثلاثه ة رحمة ا ل ل ع ل ي ه اخذت قطعه ص غ ي ر ة من الحلتي و خلال اربع وعشرين ساعه و في عنايه المركز و خلال اربع وعشرين ساعه و في مشروعها ا ل خ ي ي ت أ ن ف من الريح المره بعض الناس、م. يأكلها تقول ل ه ليش ت أ خ ذ يا ابن الحاله وفلان ي ا سيكونون متعلمين ه ل تقول سلسلها ا ل ع مبادلات ي ومهام ل تدولها عن طريق سهله وهذه له ا ل م ش ك ل ة لكن, لكن يعني مثل, مثل المركز الوطني للطب البديل والتكميلي يعني كما فهمت من حديث ا ل م ت ح د ث ا ل رسمي و ز ا ر ة الصحه بطرق قليل انه يعنى ي ي ع ن بتجارب وابحاث حول هذه الاعشاب هل التي قد يتم التصريح يتم قد بها بكميات معينة م ث لا ب د والله ن إ ض ة أي أشياء أخرى ا لا و ا ل ل ه م ان ع د ي أرى من امنحها أرى ن هذه يعني ل ف ي ن الاعشاب ا هذي تباع من عبقريت ص وناس ا ل ل يبيعونها ولم ه ا يعرفون حتى اسمها هذه الماساه أنا يعني إذا كان بي مع كان إحنا نحن وإحنا إذا ما, ما الطب البديل د ض لكن لازم يكون على أسف علمي يكون أسف لكن أنا أنا يعني... في, في لقائي اللي قبل ع د ة اشهر ب ا ل ا خ ب ا ر ي ة اللي كان م ش ت ر ك م ع ن ا شخص صم من ت ب و ك هذا ما معوله سنوي、إيه. يقول تقول نقول لك اي شيء ثالث يقول أن انا افك الجسمه ا ل ع ص ا ب ا ل ل ي صارت م س ك ر ة ولكنها ا ل ه صامولت بمفتاحه ذا وعندما يقول ماذا تفعلون و م ا ذ تعليمك و م ا د ا يقول هذا خاص ب ي انا كل واحد يقول انا خاص ب ي انا <تصفيق> كل ي و من يطلع طيب ي لك ع دكتور شخص واحد ي من خلال خبرتك و تجربتك ما شاء الله تبارك الله ط و ي ل ة في مجال ا ل و ل ا د ة و العرقوم و اطفال ا ل ا ن ب ي ب و كثير نسمع مثل هذه القصص ان ه ا م ر أ ة مثلا راجعت المستشفيات في كل مكان حتى خارج ا ل م م ل ك ة و لم ترزق باطفال لم يكتب ل ه الله الحمل راجعت يعني طبيب او, أو يعني شخص ممارس لهذا الطب او ا م ر أ ة مثلا وصفت لها بعض ا ل ع ش ا ب وكتب ي ي ع ن الله لها الحمل ت ج ي ك م مثل هذه القصص تعود لكم مريضه مثلا ن و بعدين عالج راح عندك من نهاية عندك مهم لأن هذا الرجل مر على عدة أدوية. يعني ف ت ر ة طويله ة و م يعلم ا انك نجحت في هذه او انه ع ا ل ج الرجال هو فيه شو ان بسبب بسببك ب ب ب س او على يدك رغم انها سبب ب ا ل ع د و ي ة ا ل ل ي اخذها من قبل هذا اول م ب د أ ا ل م ب د أ الثاني انه ل ل أ س ف الشديد نحن نقول دائما للنسوان اللي يعالجون هذا اللي العشاب يخلطون يغشون مع、العشاء. ا د ال وهذه ي ة منشطة فالحالة الادويه م ن ش ط ة يعني تجعل حتى ا ل م ر أ ة لو كتب الله حمل ممكن تحمل من بأكثر نعم ا لقد ر من ا ف نعمل ا أحملوا بالسبب س ب ا اكثر ل ي طيب المنشفة من ا هذا بالأبر ل فهناك ز اجنه ل ل ع ا ب ا ب ي ا ل ي ي ن ن ش س ب ك ل ن ع ا و انا ث م ح ا و المحور الأول ر أ هو خطورة د و ي ة العشبية ه ذ ا م ن الم... ناحية الم... الم... الثاني المحور ه و العاملين في هذه المجالات、yeah. هم أ خ ط ر الناس الثالث سوء استعمال هذه الطرق والله يا أخي لو تروح لو لو تروح أو أو يستعملونها يا أنا طبعا ما أعرف عنها الصينية. لكن لو والله تروح للصين لتجد إن الأبر الصينية الله الأبر الصيني ثلاثة أو أربعة أو بالكثير خمس أشياء、yeah. لكن عندنا يستعملون إلى حاجة、yeah. منها حتى التجميل يعني الليزر مثلا لكن للصين لتجد تستعمل لكن إلى أخي كثير عشرين يعني أعرف أن خمس حتى أربع الناس اللي اول قال الناس اللي يستعملون لي ن شيء ع ما د هل م مشاهدات ا ل هناك ا ل الموضوع الناس اللي, شيء شيء. الموضوع. الناس اللي يعملون استعمال الطرق هل ط و ر في وذاني شيء سوء هذه ه يعني م ع ر ف ة د ك ت و ر ي اذا كنت نطلع على يعني اضرار م ع ي ن ة من ن ا ح ي ة العلاج ب ا ل ب ر ا س ن ي ة او بالليزر كما ذكرت مثلا الليزر طبعا كثير من الناس لما مثل تقول انا ا ب غ ا لما تخيط البطن بطن ي تخيطه بالليزر ا ليزر ل ما هو يشق خ ي الليزر ي ط هذه ا ل جهله الناس يسمعون عن ك ل م ة الليزر وهم ما يعرفون وش وش وش وش ل ا وش وش و ي ي س ت ع م ل و ن وش وش وش وش ا ل ج ل د ي ة يقول لم ل ر أ ة ا ل ح ا م ل اشعر ط ب ي ب ا ل ن ا ن ن ا لا ت س أ ل ي ن ي ع ن اللزر ي انت المفروض ان يستعمل اللي اللزر ي مفروض ان يستعمل اضرار ه ف و ا ئ د ه صحيح صحيح ولم ا ر ى ايضا يعود بشكل كبير كما ذكرت الى الممارس نفسه يعني الممارس ا ل نعم, نعم. فهذه ل من نتمنى ان شاء الله السلام للجميع و نتمنى لكم التوفيق دكتور و نشكرك على تواجدك معنا هذا اليوم الاستاذ الدكتور سيمان النجاشي استشاري الولاده و الحكم و اطفال ا ا ن ب ي ب شكرا جزيلا لك يا ح ابي هلا بك شكرا